عليه أصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن تعاقب الليالي والأيام وصيف بعد شتاء وليل بعد نهار وشهر بعد شهر ومناسبة بعد مناسبة قد يفرح الناس بهذا من للعاقل إذا تأمله فإننا في كل يوم نمضي إلى ربنا سبحانه وتعالى ونقطع من منازل الطريق ما يقربنا إلى النهايات وحينها يكون الحساب ولقاء الرب سبحانه وتعالى الذي يحاسب على القليل والكثير وعلى النقير والقطمير فحق لكل عاقل أن يتهيب من هذا الموقف وأن يطول فكره وأن يعظم تأمله لمثل هذا الموقف العظيم وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يناقش هذه القضية ويهتم بهذه المسألة كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى أبواب وأحاديث ترقق القلوب وتذكر بما يكون من شأن العبد وقرب لقائه لربه قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب قال الوصولات في الدنيا حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين زراعة ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قوله باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا ظاهر في الدلالة على خطورة هذا اليوم وأن العبد ينبغي أن يتجهز له بما يليق مما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ويدفع عنه غضب الجبار في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال الوصلات في الدنيا يعني كل أسباب التواصل وأسباب التراحم بين الناس وأسباب ما يكون بين الناس من الدنيا ما يترتب عليه أن يشفع بعضهم لبعض أو يقضي بعضهم لبعض حاجة كل هذا في, في الآخرة يتقطع فلا يكون. إذن الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا بن عون عن نافعان عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني والرشح العرق وإنما يعرق الناس على قدر خوفهم من الجبار سبحانه وتعالى لا هي كأن الشمس تدنو من ال... من الناس تدنو من الرؤوس حتى يكون بينه بينها وبينهم مقدار ميل ويأتي الجبار في يوم لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله والرسل يومئذ دعواهم اللهم سلم سلم فإذا كان الأنبياء خائفين فكيف ترى بغيرهم من الناس ولهذا في حديث الشفاعة يجتمع الناس عقلاء أهل الموقف يمرون على الأنبياء الكبراء وأولي العزم يطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله عز وجل لمجرد أن يأتي للفصل بين الناس في القضاء لا يطلبون جنة في هذا الوقت ولكن شدة الموقف تجعلهم يتمنون أن يذهب بهم ولو إلى النار على هذا تتصور القضية ومع هذا يعتذر عامة الأنبياء وكلهم يذكر ما كان منه مما يراه زنبا إلى أن ينتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فهذا هو المقصود بمقدار خوف الناس أجمعين في ذلك اليوم وعرقهم قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنين وقد ورد في روايات أخرى أن هذا العرق يتفاوت على حسب تفاوت أعمال الناس فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يزيد على ذلك إلى أن يصل إلى أن منهم من يلجمه العرق الجامل كاد يغرق في عرقه ولا يتصور هذا في عقل الإنسان يعني يقول الإنسان بعقله إذا كان هناك عرق على هذا الحال فكيف يكون بالنسبة لرجل؟ إلى هذا الحد وبالنسبة لآخر إلى مستوى أدنى منه الجواب أن شأن الآخرة لا يقاس بشأن الدنيا وأن أمور الآخرة مما تحار فيه العقول وأن الواجب فيها التسليم لأن هذا من الغيب الذي نؤمن به عن ربنا سبحانه وتعالى ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً لكثرة عرق أهل الموقف يغوصون في العرق حتى يذهب العرق إلى هذا المقدار العظيم في الأرض وفوق الأرض أيضا حتى يبلغ أذنهم وهو بالمعنى الذي تقدم باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها السواب وحواق الأموف الحقة والحاقة واحد والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء قوله باب القصاص يوم القيامة يعني ما يكون من القصاص بين الناس تتبع الحقوق القص وتتبع الأثر وقالت لأخته قصي تتبعي أثر فالقصاص من هذا تتبع الناس حقوقهم من كانت له مظلمة عند أخيه طلبه لأنه أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة قد يتوقف عليها نجاته وهي الحاقة يعني ذكر بعض أسماء القيام الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور تحق الحقائق في هذا اليوم الحقة والحاقة واحد والقارعة لأنها تقرع الأسماع وتقرع القلوب بأهوالها والغاشية لأنها تغشى الناس بفزعها والصاخ يقال صخ فلان فلانا أي أصمه من شدة الصيحة يعني جعله أصم لأن الصيحة تسمع الناس جميعا وتصمهم عن أمور الدنيا والتغاب غبن أهل الجنة أهل النار يعرض على أهل الجنة منازلهم من النار لو كانوا لم يؤمنوا ثم يتركونها إلى منازلهم في الجنة وهذا من أعظم النعيم أن يتصور الإنسان كيف كان يمكن أن يكون مجرد تصور بل ورؤية ثم ينصرف عن هذا إلى النعيم هذا جزء من النعيم في مقابل أن أهل النار من جزء عذابهم أن تعرض عليهم منازلهم من الجنة لو آمنوا فيرونها ثم يقال لهم لكن انصرفوا إلى ما يليق بكم فهذا أيضا جزء من العذاب فالتغابن غبن أهل الجنة أهل النار يعني ينصرف أهل الجنة إلى منازلهم وأهل النار إلى منازلهم ثم ذكر حديث عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء وهذا لخطورة شأن الدماء مقصود بالدماء ما يكون بين الناس من الدماء من القتل و الإعانة عليه ونحو ذلك من الأسباب هذا من أعظم شيء ولهذا تهاون الناس بالدماء في زماننا سواء في الحكام الفاسدين أو في بعض الغلاه من المؤمنين الذين يستهينون بشأن الدماء وقتل الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين هذا شأن عظيم وباب خطير وفيه جملة من النصوص في غاية ما يكون من التحذير ومنها هذا النص الذي معني أول ما يقضى بين الناس في الدماء ولا يشكل هذا على الحديث المشهور إن أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله هذا لا يشكل على هذا فأول ما يكون من الحساب الصلاة ومن القضاء الدماء أو يكون هذا في شأن المعاملات ويكون هذا في شأن العبادات ودائما إذا مر الإنسان بحديث قد يشكل معه أو قد يشكل عنده إذا قارنه بنص آخر ينبغي أن يسلم وأن يطلب علم ذلك عند أهله لأن النصوص لا تتعارض لأنها خرجت من مشكات واحدة وإنما التعارض يكون في فهم الإنسان بعض الناس يفهم هذا فيدركه جيدا ولا يرى فيه شيئا وهذا من فتح الله عليه والبعض قد يستشكل فيلزم أن يذهب إلى أهل العلم فيسأل كما سيأتي معنا بعد قليل حين استشكلت أو لما استشكلت عائشة رضي الله عنها نصا ظهر يعني أنه لا يتوافق مع نص آخر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب فأزال عنها الشبهة لكن لا يتكلم في هذا إلا العلماء فإذا لم يسعفه لم يسعف الإنسان وجود العالم رضي وسلم وقال أمنت بالله ويعني عرف أن الإشكال عنده دون أن يسمح للشيطان بوساوسه أن يخلص إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه من كانت عنده مظلمة أو مظلمة لأخيه فليتحلله منها فليطلب منه أن يحله منها فإن هذه الدار شأنها قريب ولو طلب منه ما طلب في مقابل ذلك كان يطلب منه أن يقتص منه إن كانت في يعني ضرب أو لطم أو نحو ذلك أو يطلب أن يأخذ يعني حقه منهم هذا كله شأنه في الدنيا يسير لكن المصيبة كل المصيبة أن تؤجل هذه الأمور إلى الآخرة حيث لا درهم ولا دينار إنما العملة في الآخرة بالحسنات والسيئات والإنسان أحوج ما يكون إلى حسنة واحد وعذاب الله شديد ولهذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، ثم يعني في الآخرة ثم بالفتح ليس كما نسمع كثيرا في نشرات الأخبار والمراسلين والساسة ومن ثم هذا يعني من اللحن الذي يعني انتشر بين العامة ومن ثم يعني ومن هنا أو فإنه ليس ثم يعني ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسنات يعني إذا لم يكن في الآخرة أموال تؤدى منها الحقوق لا دينار ولا درهم يؤخذ لأخيه من حسنات يقضى بين الناس فإذا كان لأحد مظلمة عند أحد قيل له خذ من حسناته فإذا أخذ من حسناته فهذه مغامرة فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه يتصور أن بعض الناس ليس عنده حسنات صلى الله السلامة والعافية فهل يترك صاحب الحق يقول إذا لم تعطني من حسناتك فتحمل أنت من سيئاتي هذا ميزان العدل الذي يقيمه الله عز وجل يوم القيام وفي هذا موعظة بليغة أن الإنسان يتخفف من المظالم ابتداء يعني لا تظلم ثم بعد هذا تبحث عن التحلل من المظلم كف عن الظلم ومن أعظم ما يعني توارد عليه الناس في, في هذه الأزمنة وغيرها ظلم اللسان الغيبة ونحوها مما لا يكاد يسلم منه أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا ظلم في حق العباد والمظلمة إذا كانت في حق الله عز وجل فحقوق الله مبنية على المسامحة لأن الله عز وجل جواد كريم لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة لماذا أسامحك أنا بحاجة في ذلك اليوم إلى حسنة أنجو به هذا إن لم يكن سامح في الدنيا ولهذا أخذ من سيئات أغيه فطريحت عليه قال حدثنا الصلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبو المتوكل النازي أن أبو سعيد للخدرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزبوا ونقوا أزن لهم في دخول الجنة فالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهد بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا ذكر يزيد أبو زريع في معنى قوله تعالى ونزاعنا ما في صدورهم من غل يعني أهل الجنة المؤمنين لا يكون بينهم من الغل الذي ربما كان في الدنيا فإن المؤمنين قد يختلفون في الدنيا وقد تحدث بينهم العداوة وقد تكون بينهم من أنواع الغل الأحقاد والأضعال مع كونهم من أهل النجاة جميعا هل يدخلون الجنة بهذه القلوب المتنافرة الجواب لا ينزع الله من صدورهم الغل ويصبحون إخوانا على سرر متقابلين فكيف يكون ذلك ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار وذلك إذا عرضا الناس على النار وعلى الصراط ومعلوم شأن الصراط وخطورته ومعلوم شأن الصراط وخطورته فإذا خلصوا منهم ونجوا لم يبقى أمامهم إلا أن يدخلوا الجنة بعد مشاهد القيامة ومواقفها والتي من آخرها أن يعرضوا على الجسر المنصوب فوقمتني جهنم فناجي المسلم صلى الله أن نكون من هؤلاء هؤلاء إذا نجوا وهم أهل الجنة يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار لإقامة العدل فمن تمام العدل ألا يدخل أهل الجنة الجنة وبين بعضهم وبعض مظالم فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا هذا آخر مشهد قبل دخول الجنة حتى إذا هزبوا ونقوا ولا يدخل الجنة إلا من كان على هذه الحال أذن لهم في دخول الجنة يقص لبعضهم من بعض مظالم وهذه المظالم على النحو الذي مضى ليس سمة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات ولهذا قد يخلص الإنسان حتى من الصراط ويكون عنده أزمة في مقاضاة أصحاب الحقوق من المؤمنين فالشأن إذن شديد لكنه إذا خلص من الصراط شأن الله عز وجل مع عباده المؤمنين معلوم ساعة رحمته حتى إذا ونق ونقوا أذن, أذن لهم في دخول الجنة قال فالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا مع أنه أول مرة يذهب هذه الدار أو المرة يدخل لكن الله عز وجل يعطيه هذه الملك وهذا من النعيم يذهب إلى منزله في الجنة كأنه يعرفه أهدى منه بمنزله كان في الدنيا يعني كم أن الإنسان لا يخطئ منزله في الدنيا إذا خرج من مسجده أو رجع من عمله أو سفره فإنه لا يخطئ أن يذهب إلى منزله في الدنيا فكذلك لا يخطئ منزله في الآخر وبعض الناس قد يخطئ منزله في الدنيا إذا كان المنزل يعني جديدا أو يعني أشكل عليه شيء من الأمور هذا قد يتصور لكنه لا يتصور في الآخرة لأن هذا من تمام النعيم ولأنه لو أخطأ منزله في الآخرة فهذا منغص والجنة ليس فيها نوع تنغيص باب من نوقش الحساب عذب حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابعه ابن جريج ومحمد ابن سليم مأيوب وصالح ابن رستم عن ابن أبي مليةة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغير قال حدثنا عبد الله بن أبي مليةة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي أكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عزه قوله من نوقش الحساب عذب هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد يبوب أو يترجم عنوان الباب من الصم من النصوص سواء كان مما يرويه أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح وساق فيه الحديث حديث عائشة قال من نوقش الحساب عذب يعني كل من ناقشه الله يقول أمره إلى العذاب لماذا؟ لأنه إذا ناقشه فإنه يستقصي وإذا استقص الله تعالى على العبد أعماله هلك ولم ينجو من نوقش الحساب عزه وإنما يطمع المؤمنون ويطمحون في الله تعالى يعفو ويغفر ويستر هذا سبيل النجاة وإلا المناقشة واليعني والمحاقة والاستقصاء من الذي يسلم إذا يعني ناقشه الله عز وجل فأشكل هذا على عائشة قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير وفي الرواية الأخرى ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأشكل عليها أن في الآية فسوف يحاسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب أو ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذلك العرض وليس أحد نناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب فجمع لها بين النصين بأن حمل الآية أن الحساب المقصود به في الآية ليس الحساب الذي هو الاستقصاء وإنما المقصود به العرض والعرض يعني أن يعرض الله عز وجل على عبده صحيفته من دون أن يستقصي من دون أن يوقفه على كل كبيرة وصغير. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل أو يعرض الله عز وجل عليه صغار حسنات صغار سيئات فيبقى خائفا من الكبار ويعرف أن عنده غدرات وفجرات فهذه الصغار التي عرضت هو منتظر الخطورة فيما يأتي بعد فإذا بالله عز وجل يقول له يعني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها عليك في الدنيا يعني كما أني سترتك في الدنيا كل واحد فينا عنده ما عنده ويمشي بين الناس وربما يظن به الناس خيرا يقول فلان من أهل الصلاح ما شاء الله يعني ليس, ليس مثله أحد بعض الناس يتمنى أن يكون مثل فلان ونحو ذلك لسى الله الستر والعفو والعفي فعند الله عز وجل يقول سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا المقصود بالعرض يعني حساب إجمالي ودون أن يقفه أو أن يستقصي أعماله إنما يفعل الله هذا مع الفاجر لإقامة الحجة عليه حتى لا يقول أو حتى لا يعني يظن أنه قد ظلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك وذلك إن كان المخاطب مؤنثا تكسر الكاف مع جواز فتحها لو قال إنما ذلك والأفصح إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عزب وفيه من أدب عائشة رضي الله عنها أنها لما استشكلت أحسنت السؤال فإنها لم تقل هذا لا يصح أو هذا يتعارض أو هذا لا يمشي مع النص الآخر أو هذا يعني لا يدخل العقل أو نحو ذلك مما يفعله الناس مما فيه سوء أدب مع النصوص وإنما يعني إذا وقع إشكال فالإنسان يسأل سؤال من يريد أن يتعلم بالأدب اللائق قالت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى يعني ما شأنه هذه الآية وكيف نوفق بينها وبين ما قلته من الحديث قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحاب بمعنى تحويل الاسناد يعني سيذكر نفس الحديث الذي أراد أن يخلص إليه بهذا الاسناد سيذكره من اسناد آخر وهذا يعني لطيفة حدثية وإنما يعني نختصر هذا على شرطنا قال وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك قال يجاء بالكافر يوم القيامة وهذا من جملة النقاش والاستقصاء والحوار الذي يترتب عليه إقامة الحجة يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كاد لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يعني أخبرني إن كان لك ملء الأرض ذهبا، ذهبا ملء الأرض ليس مل يعني حقيبة كبيرة يعني أقصى ما يتمنى الناس يقول عندي حقيبة من الذهب حقيبة كبيرة يقول عندي غرفة ممتلئة يقول لكن لا تصور أن يكون الملك على هذا النحو ملء الأرض والأرض يعني ما أكبرها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فيقال أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم كنت أفتدي به فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك يعني طلب من العبد وهو في صلب أبيه آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور زريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلى طلب منه أن يترك الشرك وأن يقر بألوهية ربه سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وقبل ذلك وأقر به وهو في صلب أبيه ثم لما خرج إلى الدنيا وعايا وكان يعني ما يكون من شأن الدنيا وفي وفتنها أبى أن يقوم بحق هذا الميثاق ولهذا يقرره الله عز وجل ويقيم عليه الحجة قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ما كان أيسر على الكافر أن يؤمن بربه سبحانه وتعالى وأن يجتنب الشرك لكنه أبى وحينئذ لا يكون له حجة عند الله عز وجل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيام ليس بين الله وبينه ترجمان أو ترجمان هذه كلمة كيف قرأتها صحت ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيام ليس بين الله وبينه ترجما كلنا هذا الرجل أما المؤمنون فأمرهم يسير كما تقدم من شأن العرض يعرض عليه كتابه إجمالاً، ويستر الله عز وجل ويغفر ويرحم إذا سبقت السعادة فلا تسأل، لكن غير المؤمن يقرره الله عز وجل على نحو آخر ويستقصي عليه ويحاجه ويذكره بما كان من شأنه حتى يعلم أنه هلك. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان لأن الله تعالى هو الرب القدير الناس تختلف ألسنتهم ولهجاتهم ولمنهم من لا يتكلم أصلاً ولا يحسن يتكلم والله عز وجل ينصل إليه بقدرته ليس بينه وبينه ترجمان وكيف يحتاج الله تعالى إلى من يترجم له عن عبده وهو ربه وخالقه ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه يعني يرى أنه قد أحيط به ماذا يفعل وشأنه على هذا النحو وغدراته وفجراته وصحيفته ملأ بما الله به علي ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار يعني لا يكون حينئذ إلا الجزاء فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الشأن في الآخرة وهو الله كذلك وفوق ذلك وأعجب من ذلك ليس المخبر كالمعاين نحن الآن في خبر عند المعاينة الشأن أشد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة, إن زلزلة الساعة شيء عظيم ولهذا قال النساء من الآن فاستعدوا بما تستطيع فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة وانظر إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرض عليه يقول لك يعني لو استطعت أن تفعل ذلك ولو بأدنى شيء نتصور وما شق التمرة ليس تمرة كاملة والتمرة لا قيمة لها عند الناس والمقصود أن كل معروف صدقه في هذه الدنيا قد ينفعك الله عز وجل بك قد تتوقف عليه نجاتك قد يأتي العبد يوم القيامة في موقف يعني أحوج ما يكون فيأتي في موقف في يعني غاية ما يكون من اليسر بمعنى أنه لم يكلفه شيئا كان أمراً يسيرا لكن الله عز وجل عظمه وقبله باركه فنفع به عبده وأنتم تذكرون أن بغياً سقط كلباً فغفر الله له وما سقي الكلب نزعت موقها فملأته ماءاً فسقط الكلب لكن صادف هذا معنى في قلبها معنى توبة وإنابة وشعور بالزمد وخوف من الرب سبحانه وتعالى وهذه المعاني إذا اعتملت لا يقف أمامها شيء وما أكثر النصوص التي تدل على مثل هذا ولهذا الإنسان لا يحقر رب كلمة ينجو بها العبد بل رب يعني فعل من ابتسامة أو نحو ذلك مما قد يستهين به الناس فاتقوا النار قال فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تبره قال الأعمش حدثني عمرو بن خيثمة عن عدي بن حاتم يعني الأعمش له رواية أخرى في نفس الحديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح عرض بوجهه وأشاحه بيده ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها يعني كأنه ينظر إلى النار ويتحاشاها عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة يعني قد لا يجد ما ينفقه مهما كان حقيرا قليلا فلا أقل من أن يتكلم بالكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة صدقة وإن الكلمة قد يعني يقولها العبد لا يوقي لها بالا كما تقدم معنا في يعني أبواب هذا الكتاب المبارك تبلغ من رضوان الله عز وجل ما بلغ كما أنه قد لا يوقي لها بالا ويهوي بها في النار سبعين خريفا والمقصود بيان أن العبد ينبغي أن يستعد في هذه الدار فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وقد عرفنا ما أمامنا من الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى وأنه يقر العبد بعمله وأن من الناس من يناقشه الله عز وجل وأنه إذا ناقشه ذلك الأبعد فإنه يهلك لأنه إذا استقصى عليه أعماله كيف يخلص من تبعاتها باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين حال وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما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 ثم قام إليه رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاش. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا ريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر فقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسادي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على, ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر في حديث ابن عباس الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم الله سبحانه وتعالى قد يعرض على نبيه من شأن ما يكون يوم القيامة والله تعالى قدير النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى هو الصادق المصدوق بأبي هو وأمه عرضت علي الأمم وما أكثر ما عرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في ليلة الإسراء كما هو معروف في نصوص كثيرات أو يعني ما كان في بعض أيام صلى عرض أبطأ عليه في صلاة العش في صلاة العشاء ثم قال لهم يعني عرض علي كذا وكذا ويعني نحو ذلك من المواقف الكثيرة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرضت علي الأمم لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولأنه سيد ولد آدم وأفضل أولي العزم من الرسل ولأن أمته ممتدة إلى قيام الساعة فمن مصلحة هؤلاء أن يخبرهم الله عز وجل ببعض الغيب حتى يكونوا على بينة من أمرهم قال عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة يعني الجماعة من الناس ممن آمنوا به وبرسالته ثم ذهب إلى ربه ومات وماتت أمته والحساب يوم الحساب قال والنبي يمر معه النفر يعني عدد قليل ممن آمن به والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة في بعض الروايات ومعه الرجل والرجلان والنبي مر وحده وهذا من أعجب ما يكون النبي الذي أوحي إليه ودعا قومه وبين لهم وكل نبي فهو يعني من الكمل الأنبياء جميعا أكمل الناس في يعني شخصياتهم وفي صفاتهم وفي أخلاقهم وهم جميعا قد بلغوا ونصحوا فلا يتصور منه تقصير ومع ذلك يأتي وحده لم يؤمن به واحد من الناس وهذا عجيب نحن الآن يعني إذا رأينا الناس حولنا قليلين أصابنا شيء من الإزعاج وقلنا أين الناس ما أقل أهل الحق لكن هذا النبي عاش حياته بين قومه ويبعث وحده والله تعالى يعني يكافئه على دعوته ولا يلومه على أن أحدا لم يأتي معه لأنه ليس عليه إلا البلاغ إنما أنت مذكر بست عليه بمصيدر إنما أنت نزير فهذا شأن الأنبياء قال والنبي يمر وحده في هذا أعظم التسلية للمؤمنين في أزمنة الغربة قال فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا قد يشكل هذا عند البعض للروايات المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إني أعرف أمتي يوم القيامة من آثار الغرة والتحجيل يعني من آثار لضوء يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهنا يقول هؤلاء أمتي قال لا لا يشكل هذا وإنما الجمع بينهما أنه رأهم من بعيد رأ أسودة الأسود يعني الأشخاص رأ سواد شخص دون أن يميزه فإذا اقترب منه عرفهم الحديث هنا محمول على أنه رأهم من بعيد يعني جماعات من بعيد فاحتج أو اجتهد أنهم أمته لما رأى كسرتهم فإنه يعلم أنه أكثر الناس تابعاً يوم القيام فلما رأى أمة كثيرة دون أن يق... قبل أن يقترب وأن يميزهم وأن يعرفهم بأثار الغرة والتحجيل من أثر الوضوء ظن أنها أمته قلت يجري هؤلاء أمتي قال لا ليست هذه أمة هذه أمة موسى يعني كما في بعض الروايات هنا قال لا ولكن انظر إلى الأفق يعني أفق السماء البعيد فنظرت فإذا سواد كثير يعني أكثر من الأول قال هؤلاء أمتك في بعض رأى ونظر إلى أفق الآخر فرظر فوجد يعني سوادا كثيرا قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عزاب يعني هذه الميزة مع هذه الأمة الكثيرة منهم هذا العدد سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عزاب يتقدمون هذه ولا يلزم أن يكونوا أفضل هذه الأمة لكن لا شك أنهم من أفاضلها ولهم هذه الخصيصة من الفضل وهذا المقصود بالترجمة يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب هؤلاء لا يحسبون أصلا وإنما يؤتى بهم إلى الجنة هذه كرامة من الله عز وجل لا شك أنها لا تصيب أي أحد وإنما لهم صفات سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يتنافس فيها الصالحون والمؤمنون قال هؤلاء أمتك يعني التي سدت الأفق لكثرتها وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون خاص صفة يعني كمال توكله. وهذا من قصوصية العبودية للعبد أو عبودية العبد لربه أن يصل به التوكل بحيث لا يلاحظ الأسباب تماما ويكون يعني قلبه معلقا بربه سبحانه وتعالى قد بلغ من توكله هذا الحد الذي يجعله يتحاشى مما لا يجوز ولا يليق ويترك بعض ما يليق ويجوز لكن قد يخدش هذا المعنى عنده لأن هذه الصفات المذكورة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز قال كانوا لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون أما الطيرة التشاؤم فهذا محرم ولا يجوز على كل أحد إنسان يتطير يعني يتشائم والناس ما أكثر ما يتشاؤمون وهذه عادة جاهلية كانوا في الجاهلية يطلقون الطير فإذا أيمن تفائلوا وإذا أشأم يعني ذهب بحية الشمال تشأموا وربما عطل عمله كان مسافرا لا يخرج وإن كان يعني جاءه خطيب لا يزوجه وإن كان يعني شرع في تجارة يتوقف عنها لمجرد أن الطيرة أخذ جهة الشمال معلوم أن هذا ليس له علاقة وإنما أمر التفاق ما يترتب عليه خير ولا شر لكن شأن الجاهلية هذه لوثة الجاهليه ما زالت في كثير حتى من أهل الإسلام مع اختلاف يعني أنواع وألوان التشاوم بعض الناس تشأم بأشخاص تشأم بأيام تشأم بأرقام وهذا كثير والجنون فنون كما يقولون الجماعة الأوروبيين تشأمون بالرقم يعني 13 حتى أننا بيجي عدة مثلا طوابق الفندق أو كذا رقم 12 بعدها رقم 14 وفين رقم بلاش الرقم هذا يعني حتى أشياء تخالف العقل الذي بعد الرقم يعني بعد اثنى عشر ثلاثة عشر فهو بيخليها يعني بيقفز على هذا المجرد يتشائم من هذا العدد بعض الناس يتشائم من بعض الأشخاص يقول لك يعني زوجة عمي هذه لو زارتنا اليوم يعني هتحصل مصيبة وما ذنب المرأة وما ذنب بال... يعني نوع من الغلو وهذا نوع في الحقيقة من ضعف التوكل ومن ملاحظة يعني الأسباب ناهيك عن يعني أنواع كثيرة هذا من الباب المحرم في صفات هؤلاء الذين اجتنبوه لكن المسائل الأخرى في أصلها جائز قال كانوا لا يكتون ولا يسترقون الكي يعني مكروه لكنه جائز في الحديث في الصيح إن كان يعني شيء إن كان الشفاء في شيء, في شيء ففي شربة عسل أو يعني شرطة محجم أو كية نار وأنهى أمتي عن الكي صحيح أنه يعني كره الكي لكنه يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أبواب الشفاء لكنه آخر الدواء الكي كما يقولون يعني شرب عسل هذا محبوب ومستحب وشرطة محجم يعني سن يحتجم هذا يعني مشروع ولا إشكاله فيه لكن الكي قد يلجأ إليه إذا تعذر يعني علاج سوى هذا ولهذا يعني هو مشروع في أصله وإن كان مكروها فهو يجتنب هذا سبب اجتنابه أنه لا يتعلق بالأسباب وإنما يعني لكمال توكل هؤلاء السبعين ألفا أنهم لا يكتوون ولا يسترقون لا يسترقع لا يطلب الرقية فعن هذا جائز أن يعني تجعل إنسانا يقرأ عليك الفاتحة أو يعني يضع يده عليك ويقرأ بعض الأزكار أو نحوه هذا جائز، لكنه لا يليق بالكمل من أصحاب التوكل لأنهم لا يطلبون هذا إذا كان يعني حريصا أن يكون من السبعين ألفا لا يسترق لا يطلب الرق، فرق بين أن يرقي وبين يعني أن يرقيه أحد ابتدال هذا لا بأس، يعني أنت مريض وجاءك رجل. يعني يعودك فأول ما جاءك وسلم عليك وجلس عندك ووضع يده على يعني مكان الألم وقال أسأل الله العظيم رب أشعر من أن يشفيك أو قال اللهم اشف فلانا ونحو ذلك أنت لم تطلب هذا لا بأس لا تقل له ارفع يدك لا يشرح هذا وإنما تركه هو يفعل المأثور وهذه السنة فهذا رقاك من غير أن تطلب فلا بأس وأنت أيضا قد ترقي يعني غيرك لكن لست أن تقول يا فلان أنا مريض تعال أرقني يسترقي يعني يطلب الرقية هذا وإن كان جائزا لكن لا يكون صاحبه من السبعين ألفا لأن هذا يخدش كمال التوكل وهذا معلوم الناس أحيانا إذا طلب الرقية يكون عنده نوع تعلق بالشخص ولهذا يطلب الرقية ممن يرى يعني إيمانه ويعتقد يعني صلاحه وقد يترتب على هذا نوع تعلق وهذا كثير لهذا نرى الناس وهذا في حقيقة إذا حصل تعلق يكون هذا من أسباب تأخر الشفاء يعني كثير من الناس أصحاب البلاءات صلى الله عليه وسلم وطلع خصوصا أصحاب المس والسحر ويعني نحو ذلك يتنقل من رجل لرجل ويسمع عن الرجل في مكان بعيد ويذهب ويتكلف ليذهب إليه يقول فلان هذا معروف يعني يرقي وما شاء الله عليه هذا خلاص متعلق للشخص والأمر أيصر من هذا يلقي بماذا إذا صحت رقية يلقي بالقرآن والقرآن عندك وأنت لست بحاجة إلى غيرك يقرأ فأنت أشفق على نفسك من شفقة غيرك عليك فلو عظم التوكل عرف الإنسان أن السر في القرآن نفسه وليس في الشيخ ولا يعني الراقي ولهذا لما عظم توكل هؤلاء لم يحتاجوا إلى كين ولا إلى طلب الرقية وهم في الأصل لا يتطيرون لا يتشأمون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال الله أن يجعلني منهم المبادرة مهم جداً إنسان يبادر مش تيماً يكون تابع ومقلد انظر الفرق بين عكاشة والذي بعده اللي بعده قلده لكن هذا ابتداءً هو مبدع في طلب الخير ويعلم أن الرصاصة لا يسأله شيئا ويرده وهذا معروف عند الصحابة من عادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألوا شيئا يكره جدا أنه يسأل شيء ويرد لأنه يعني أكمل الناس لأبيه وابني صلى الله عليه وسلم ثم هو مع المؤمن كيف ترى مع المؤمنين رؤوفه الرحيم ولهذا كان يسأل يعني الشيء وليس عنده مال فيقول لسال ليس عندي ولكن ابتع عليه يعني روح اشتري وانا حاسب عليك على حساب شوف كمال هو ليس مع ليس مطالبا بهذا وهو معزورًا يكون ليس عنده لكن انظر ليس عندي ولكن نبت عليه فكان يكره أصحابي يعرفون هذا فانظر كيف استغل هذا المعنى وهذه الصفعة وكاش وهذه الحديث اشتهر به وكاش مشهور كل اللي هو سرق كفاعة هو من هذا الحديث لأنه عرف كيف يعني يستغل الفرص هذا الإنسان الموافق دائمًا يبحث عن الف الفرصة تأتي ولا تتكرر. وكثير من مشاهير الصحابة هو مشهور بموقف وبعض الكبراء ربما لا يعرف له إلا هذا الموقف تبحث في سيرته يعني مثلا عمير بن الحمام قال ألقى تمرات من قرنه وقال بخن بخن لأننا بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة الموقف هذا المعروف لما قال ما حملك على أن تقول بخ بخن, بخن. قال لا والله يا رسل إلا رجاء أن أكون منهم قال فأنت منهم خلاص بأسفل أنت منهم خلاص أنت من الجماعة لما قال قوموا إلى جنة عبدوا تبحث وترجمة عميد بن الحمام فلتك أنت رشية هو هذا الموقف اللي أخذ منه دقيقة فالإنسان قد يعني يقف موقفا ويكون هذا الموقف فيه نجاة الدهر بالنسبة له بل قد تكون صحفته ملأة بالمخازي ويكون هذا الموقف يعني يجب ما قبله وأنت خبير بالرجل الذي قتل مئة نفسه تسعة وتسعين ما موقفه؟ موقفه أن قلبه تحرك للتوبة بصدق صدق في التوبة مع أنه لم يكمل يعني ما عاش في الدار التي نصح بها ولا يعني طال عمره في لكن بمجرد الموقف يعني يعني قدره الله سبحانه وتعالى له ويعني عظمه هو فقبله هنا هذا موقف عكاش لما سمع عن هؤلاء السبعين ألف منصفاتهم لم يقل إنني سأفعل هذا ويكتفي بهذا المعنى وإنما قال أدع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم أو قال هنا اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر في الرواية الثانية فقام إليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أدع الله أن يجعلنا منه فقال سبقك بها عكاش لماذا أغلق الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لأن الرجل الثاني كان من المنافقين وعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطيه يعني سؤله ويعلم أنه منافق لكن هذا التفسير ضعيف لأنه في بعض رواية من الرجل من الأنصار ورواية الصحية والأرجح أنه يعني أراد أن يغلق هذا الباب حتى لا يدخل فيه من ليس أهلا له، لأنه لو أجاب الثاني قال الله اجعله منهم، تخيل أنت جالس مجلس هذا وقام واحد وقام الثاني سيقوم الناس جميعا سيقوم ثالث ورابع وخامس وربما يهش لها من ليس من أهلها فأغلق الباب لأجل هذا قال سبقك بها عكاش ولا هذا يعني فضيلة لهذا الصحابي قال سبقك بها عكاش في الحديث الثالث قال حديث سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمة سبعون ألفا أو سبعمائة ألف شك في أحدهما لأنه في بعض الروايات التي صحت سبعين ألفا أو مع كل ألف سبعون ألف الحمد لله هم المسألة فيها فلو من هذا في بعض الروايات مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حسايات من حسايات ربنا يعني الله عز وجل أخذ جماعة ح حسايات يعني يحثوا وهذا يعني تخيل لما ربنا عز وجل يفعل هذا كيف يكون العدد فهذا عدد كبير قال متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة كيف يكون هذا سبعون ألف متماسكين شوف إذا تأملت في الجنة لا تجد فيها أي نوع تنظيص ولو من بعيد أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لو دخل جماعة وبعدين واحد جفرس وتأخر هذا نوع تنظيص لكن تخيل هؤلاء السبعون ألفاً يدخلون صفا واحد، ما في أحد يسلق أحد ولهذا قال متماسكين آخذوا بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وأخرهم الجنة. لما في واحد يقول الله أنا تأخرت. يدخلون معنا. ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. يعني استنارت وجوه. وهذا ظهر أهل الجنة على أكمل ما تكون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود حدثنا أبو اليمان قال أخبارنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرز عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا آخر حديث الباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت وهذا حديث عظيم يدخل أهل الجنة الجنة يعني يأخذون مضاجع وأهل النار, النار ثم يقوم مؤذن بينهم المؤذن الذي يؤذن يعني يعلم يخبرهم هذا الخبر العجيب الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة أو من أعلى نعيم أهل الجنة استغفر الله أعلى نعيم أهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى لكن من أعظم نعيم أهل الجنة أن يعلموا أن هذا العز وهذا المجد وهذا النعيم الذي هم فيه لا يزول أنت في الدنيا أحيانا يعني تمارس بعض ألوان النعيم ويكون التنغيص أن تعلم أنه سينتهي حتى في مسائل الطعام الذي تحبه أو الشراب أو يعني رحلة خرجت أحياناً ينغص عليك أنه أنت تعرف أن أسبوعه سينتهي أنه ستنتهي هذه اللذة والشهوة هذا نوع تنغيص لكن أهل الجنة مع كمال نعيمهم إذا قيل لهم خلود فلا موت على هذا الحال الخلود على هذا الحال هذا أعظم من النعيم كذلك أهل النار إذا عرفوا مع هذا العذاب ما يلاقونه من ألوان الآلام التي لا تحملونها حتى أنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا رب يقول أن يموت لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابا فإذا قيل لهم مع هذا خلود فهذا أشد ما يكون من العذاب لهذا في بعض الروايات يؤتى بالموت هنا الرواية مجملة يقال لهم خلود فلا موت في بعض الروايات يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن فيقال لأهل الجنة هل تعرفونه فيقول نعم إنه الموت ويقال لأهل النار هل تعرفونه فيقولون نعم إنه الموت ولا يشكل هذا أن الموت عرض والأعراض أن تستحيل إلى أعيان هذا في العقل يحار فيه العقل لكنه ليس بمستحيل إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها والذي خلق الأعراض هو الذي خلق الأعيان فهو قادر على أن يحول العرض إلى عيد وقدرته يعني لا حدود لها سبحانه وتعالى، ولهذا لا ينكرونه، لا يقال تعرفون هذا الكبش، فأقول أنا أعرفه. يقول أنا عرفه، والنبي نعم هو الموت، يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هو الموت، فيأمر به فيزبح، هذه علامة أقوى فيه يعني بيان أنه الإياس من يعني تغير الحال، حتى الموت زبح لا موت. ويقال للجميع خلود فلا موت يسعد بهذا أهل الجنة ويشقى بذلك أهل النار هذا آخر الباب ويأتي إن شاء الله تعالى باب صفة الجنة والنار الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم